بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 إذ أنجكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد وقال موسى إِن تكفرو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 بالبينات فردوا أيديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا لفي شك وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبَ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ سَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 ايَ شَئٌ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي إني كثرت بلا أشرقت مون من مقابل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 ألم تر كيف برد الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي كلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِهِ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 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخفر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخفر لكم الأنهار وسخفر لكم الشمس والقمر دائبين وسخفر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون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 ربّ إنّهُن أضلّنَكَ فيرَمّ منَ الناسَ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبّنَا إِنّي أَسْكَنتُ مِن ريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاه فجعل الاسئده من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذرزيتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مطنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأسئدتهم هواء وَأَذْرِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخْرَنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ نُجْبَدْ عَوْتَكَ وَنَتَّبِعَ الرُّسُلَ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 إن الله عزيز ذو تقوى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرسل الله وبرسل الله الواحد القهار.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 هذا بلا غل للناس ولينذر به ول يعلم ول يعلم أنما هو إله واحد ول يذكر الألباب